أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاس م م تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أَعْنَاقُهُمْ لها خاضعين وما يأتيهم من سماء ذكر من الرحمن محدثا إلا, إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أباؤ ما كانوا به يستهزئون.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 الا يتقون قال رب إني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فاغسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان اغسل معنا بني اسرائيل قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين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 en het hukma, belangrijk je ook in het leven lang ligt. En het is belangrijk dat je ook in .قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي rabbukum, اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون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 قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم اذا المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون الغالبون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 قال اامنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فلسوف تعلمون لا ايديكم واقجلكم من خلاف ولا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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فذعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وَإِنَّا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عاكفين.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 Rabbi te beginnen. En om te beginnen is het begin van de ritualiteit. En om te beginnen is het begin van ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبدزت الجحيم للغاوين وقيل لهم ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين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 وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ للمرسلين إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ واتبعك الْأَغْذَنُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حسابهم إِلَّا على رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 dat is een من belangrijke ما انت الا بشا مثلنا فات بآية, بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقه لها شد ولكم شد يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم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 ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنا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 وَلَمْ يكن لهم آيَةٌ أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الْأَلِيمَ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 واعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب